بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إِلَى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أَلَا إِنَّهُمْ يتنون صدورهم ليستخفوا منه أَلَا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ولئن أقرنا عنهم العذاب إلى أمة مَعْدُودَةٍ ليقولن ما يحبسه أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ألقنا الْإِنْسَانَ منا رحمة ثم نَزَعْنَاهَا منه إِنَّهُ ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقوق إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدو كبير فلعلك تارث بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وَضَائِقٌ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لن لكم تعلموا أن أنزل بعلم الله أن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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى امامه ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريه منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لن يكونوا معجزين في الأرض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 وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الراي الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم إن كنت على بينه ربّي وآتاني رحمةً من عنده وآتاني رحمةً من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لن أدري إلا على الله وما آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تدهنون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي قزائن الله ولا أعلم الغي ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إِنَّ إِلَّا لمن الظالمين قَالُوا يَا نوح قَدْ جَاءَتْ إِلَيْنَا رُسُلُكَ فَأَكْثَرْتَ تَّجْدِالَنَا فَأَسْلِمْنَا بِمَا تَعِظُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْسِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولا ينفعكم نصحي إن أردت ان انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إدرامي فعلي إدرامي وأنا بريء مما تدلمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه تخروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفعَرَت النور،, النور قل نحمل فيها, فيها، من كل زودين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرتاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني ارسم معنا ولا تكن مع الكافرين قال تاوي الى جبل يعصمني من المال قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك, نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا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 يا قوم لا اسالكم عليه ادعو ان ادري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه ارسل السماء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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني, اني بريء مما أنني بريء من تشركون من دونه فكذبوني دمي عن ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها, واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قل كنت فينا مرجوا قبل هذا نرجو ان قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه, رحمة واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصيد ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لا قَدَّ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيهِ أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَوْهَا فَقَالَ تَمَسْتَعُو فِي دَارِكُمْ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جاء أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ القوي العزيز إِنَّ الذين هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ديارهم جاثمين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 قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجة منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد, إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا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 قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم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 وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مرينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني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 وناتو توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجر منكم شقاق يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم غائبد واستغفر ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا يسعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وان ما لنا ضعيفا ولولا رهتك لرجمنا ولولا وحفك لودمك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعذ عليكم من الله اعذ عليكم من الله واتخذتمه ظهريا ان ربي بما تعملون محيط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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وإلذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعده لمدين كما بعيد السموات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فذعون وملئه فاتبعوا أمر فذعون فاتبعوا أمر فذعون وما أمر فذعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها حصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن كَذَا آلُ لِمَا يُذِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سعدوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا فِيهَا الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إلا مَا شاء ربك عطاء غير مجزون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فاستقم كما أملت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنفرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع عدر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد, ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إما انتظرون ولله غيب السماوات